ويقض عقابرا الكافرين ليحفظ الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون اذ استغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكه ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء يَرُبُّكُمْ وَيَذِبَعْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَيَرْبِطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيَذِبَعْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَيَرْبِطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتُ بِهِ الْقُدَّامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى كَتَّنِّي مَعَكُمْ إِنِّي مَعَكُمْ فَتَثْبِتُ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاهِ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب مَن يُولِهم يومئذ دبرًا إلا متحرفًا للقتال إلا متحرفًا للقتال أو متحيزًا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما مأواهم جهنم وبئس المصير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 الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدى ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت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 المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليلا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 فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ لِلَّهِ خُسَّهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَلُّعَانِ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 وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوه واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا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 توكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين سافروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذانك بما قدمت ايديكم وَأَنَّ الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم بِآيَاتِ بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد ذَلِكَ ذلك بأن الله قَوْمًا مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ وأضرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين إن شروا الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم انتظروا يُنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَسْتَقُونَ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ ما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب وَلَا ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون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 يوف إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصري وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن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 قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ۚ وَيُؤْتِكُمْ خَيْرًا ۚ يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُم ۗ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ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 وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَةٍ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى تُهَاجِرُوا وَإِنْ تُنصَرُوا فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ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 وَأُولَىٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم